وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فأحين اللهم على ملة نبينا وتوفنا عليها يا رب العالمين وثبتنا اللهم على دينه واكتبنا من جنده الغالبين اللهم صلِّ وسلم وبارِك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار وارض اللهم عن تابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن العمل لدين الإسلام واجب كل مسلم حسب إمكاناته وعلى قدر وسعه وطاقاته والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها والله عز وجل جعل تقواه مقرونة بالاستطاع فقال عز من قائل سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد أنواعا كثيرة حيث قال جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فما العمل للإسلام واسعة لكن نريد من كل عامل لدين الإسلام أن يعمل في المجال الذي تخصص فيه أن يعمل في المجال الذي يتقن ويحسن فيه أن يعمل في المجال الذي يجد من طاقاته وإمكاناته استعدادا وقبولا له حينئذ ينطبق عليه قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى اشتهر بالعلم والفقه في الدين وقد قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا ذكر العلماء فمالك النجم في السماء حتى صار علم مالك يضرب به المثل فصرنا نقول لا يفتى ومالك في المدينة لأنه أعلم الناس كتب إلى الإمام مالك ابن أنس بعض العباد في زمانه وهو عبد الله العمري ينصحه بالعزلة والانفراد عن الناس والاشتغال بالعبادة والأوراد كالصلاة والصوم وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن أن يقضي وقته في ذلك كله فكتب إليه مالك رحمه الله تعالى يقول له بعد السلام يا أخي إن الله عز وجل قسم بين العباد الاعمال كما قسم الارزاق فرب رجل فتح له في الصلاه ولم يفتح له في الصوم ورب رجل فتح له في الصوم ولم يفتح له في الصلاه ورب رجل فتح له في الجهاد ولم يفتح في الصلاه ولا في الصوم ورب رجل فتح له في كذا ولم يفتح له في كذا وجعل الإمام مالك رحمه الله تعالى يعدد عليه أنواع الخير ويعني الإمام مالك بالصلاة والصوم هنا النوافل فتح له في الصلاة يعني الاستكثار من النوافل وإلا فالفرائض لابد أن يقوم بها الكل المجال هنا مجال استكثار من النوافل صوما وصلاة وذكرا وهكذا رجل يؤدي الفروض من الصلوات ولا يسعه إلا أن يؤديها لكنه لا يقوى على الاستكثار من النوافل كقيام الليل أو الضحى لا يجد طاقة في نفسه لكنه يستطيع أن يصوم دون أن يؤثر فيه الصوم لا ممكر عليه فتح له في الصوم يتوافق مع إمكاناته وطاقاته ويجد من نفسه استعدادا وقبولا للصوم وقوة عليه وتحملا لمشاقه ورجل آخر فراه يقوم الليل طويلا ويحرص على سنة الوضوء كلما توضأ وعلى سنة دخول البيت ركعتين وعند الخروج من البيت ركعتين وصلاة الضحى و... ويبذل وسعى في صلاة النوافل في الأوقات التي يجوز فيها صلاة النوافل لكنك لا تراه صائما إلا قليلا بعد رمضان يعني فلا تنكر عليه فتح له في الصلاة أما الصوم فلا يقوى عليه وقل مثل ذلك عن بقية العبادات فصنوف العبادات من النواثل والاستكثار منها يفتح لبعض العباد باب ولا يفتح لهم باب آخر وقد يفتح لبعض العباد أبواب الخير كلها. أبواب الخير كلها تفتح لبعض العباد كأبي بكر رضي الله تعالى عنه من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا إذن أبو بكر يجمع صنوف الخيرات وعنده من الإمكانات والطاقات ما يستطيع أن يؤدي ذلك كله بعض الناس يستكثر من من صلاة النوافل وتراه صائما يوما بعد يوم وتراه ذاكرا ذكرا عجيبا لا يفتر لسانه ولا ينقطع عن ذكر الله عز وجل وتراه ساعياً في الخيرات وتراه قارئاً للقرآن وتراه قائما بعمله وتراه وصولاً لرحمه وتراه يشارك الناس اجتماعياً ووجدانياً ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء المهم أن لمن مالك قال لعبد الله العمري وهو يطلب منه الاعتزال والانفراد والانشغال بالعبادة وترك التعليم أما بعد يا أخي فإن الله عز وجل قسم بين الناس أو بين العباد الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم ورب رجل فتح له في الصوم ولم يفتح له في الصلاة ورب رجل فتح له في الجهاد ولم يفتح له في كذا وكذا وجعل يعدد عليه أشياء من أصناف الخير ثم قال له الإمام مالك ويا أخي وإنا لاشتغال بالعلم وتعليمه من أعظم أنواع البر أن أعلم الناس أتعلم وأعلم وقد رضيت بما فتح الله عز وجل علي منه أقامني الله في الفقه في العلم وآتني الملكة وقدرة على الحفظ والفهم والاستمباق والبحث في المسائل الدقيقة والناس يأتونني من كل صوب وحد يستفتونني في المعضلات التي لا يجدون لها حلا إلا عندي مثلا فأشرفوا أنواع البر وأعظموا تعليموا العلم وقد رضيتوا بما فتح الله علي منه يعني لقيتوا بيتوافق مع إمكاناتي فمش حسيبوا وروح حاجة تانية عشان السوق عاوز كده أو عشان الناس عايزين كده أو عشان الحاجة اللي بتتوافق مع إمكاناتي مش سبيل الشهرة والحاجة التانية اللي أنا حتصلعها هي اللي حتشيرني بسرعة لا ده أنا بتق الله في ملكاتي أنا بتق الله في قدراتي فأنظروا ما أتقن فيه وأحسن حتى ولو لم يكن سبيل إلى الشهرة فأحمد الله على هذه الطاقة وذلك الإمكان وأستغله وأستخدمه وأستثمره وأنميه ثم قال له ويا أخي ما أنت فيه من العبادة التي تأمرني بالانشغال بها لا يسهر تımı그 كنت قعد صلي ركعتين وركعتين نوافل أو تصوم يوم بعد يوم وأنا قعد أبحث في الكتب ومععناي وع liberties وعود للناس ساعة واثنين وعشرة وتحمل الطالب المشاكس والطالب اللي مفهمشو والطالب اللي بيفهم واصبر على الناس ما أنت فيه من العبادة ليس بأفضل مما أنا فيه فكلانا على خير وبر والسلام انت بتتوافق مع امكاناتك وانا بتوافق مع امكاناتي والكل على باب خير هذا ما نريده في واقعنا اليوم رأينا كثيرا من الناس ينشغل بما لا يعنيه ويتكلم فيما لا يحسن الكلام فيه ويعمل فيما لو مضى في العمل فيه لأتى على بنيانه من القواعد فخر السقف على دماغه وعلى دماغ من تحت السق فأصبح الكل ينظر حديث الناس إيه الأطلق المتين وقول الناس يعجبها أعمل إيه أعمل عشان يقولوا عمل لا ليس هكذا انظر في كلامك هل هو كلام مدروس هل هو كلام متقن هل يليق بإمكاناتك وطاقاتك؟ تكلم انظر إلى عملك انظر إلى حالك وهكذا أصبح من الآفات اليوم عدواء لانشغال بغير التخصص ولعلنا أشرنا قبل ذلك في خطبة إلى هذا الأمر لكن ليس مجال خطبتي اليوم التحليل السياسي وقد ذكرنا من قبل شيئا عنه كام واحد بيشتغل محلل سياسي دلوقتي اللي ما بيشتغلش محلل سياسي يرفعينه كلنا حتى العائل الصغيرين بيشتغلوا محللين سياسيين نسأل عليهم الفقه السياسي من السماء وحيهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك مش عايزة كلامه الله ويتلاقي ناس بيطلعوا في الفضائيات وفي الجريد يقول لك معانا الناشط السياسي نشط امتى ده عايزين نعرف نشط امتى ده البيضة علشان تفقس من رأتها تحت البطة ولا الفرخة أسبوعين ثلاثة ده طلع أمتى ورأت تحت أني فرخة وأني عشان يحلل سياسيا ويقول لك نصد سياسي ويتكلموا كلام عجيب الشك أبعد ما يكون عن دين الله وعن دنيا الناس وكلام مزوى ويقول لك متعلم فيه واخد فيه وعامل فيه يبقى نحتاج في هذا الوقت إلى أن يتكلم كل منا فيما يتقنه وأن يعمل فيما يحسنه فإن لم يحسن قولا ولا عملا فماذا يفعل يدعو الله للقائلين والعاملين ولا يتكلم ولا يعمل كفاية دعوة لأنه ربما يتكلم كلمة لا يحسن مجالها يضيع جهودا وربما يعمل عملا لا يتقن مجاله يهدم بنيانا شامخا عظيما وهذا في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا، كافة مش كل ما يطلعوا الجهاد. لو طلعنا كلما إلى الجهات، اللي يحمي النساء؟ من اللي يحمي البلد؟ من اللي يعمل الفين من اللي يتقع winds من اللي يرعى اليتامة؟ من اللي يرعى المرضى؟ وبعدهم مش كلهم في الجيش يطلعوا مسجين السلاح في المقدمة ده احنا عندنا فيه مقدمة ومؤخرة وساقة وميمانة وميسرة طب هل كلهم في الجيش؟ عبارة عن كتايب ميمانة ومينى ومقدمة ومؤخرة وكذا وما فيش حد بيقوم على صيانه الالات الحربيه في صيانه الالات الحربيه ده ما بيطلعش يحارب ده بيقعد في المكان اللي تجيله فيه الدبابه او الطياره او السلاح الالي او كذا يصلحه وما بيطلعش للقتال. وفي ناس للامداد والتموين وفي ناس للاستطلاع والاستخبارات وفي ناس لكذا وفي ناس لكذا لو قلنا لهم كلهم يطلعوا مين يصلح يحضر الطعام مين يداوي المرضى من, من يحمي النساء وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إبه مش مطلوب مننا نكون محاربين كلنا ولا نكون علماء كلنا ولا أطباء كلنا ولا مهندسين كلنا ولا محللين سياسيين كلنا ولا حكام كلنا ولا كذا مطلوب من يتوافق مع إمكاناته مجال ما أن يبرز مهاراته وأن يجلي عن إمكاناته وأن يقول ها أنا ذا بفضل الله واختبرون وعلى عينك يتاجد نقدمه أيضا في حديث يدل على هذا المقام وهو حديث عند البخاري ومسلم يرويه أبو هريرة رضي الله وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجيني في سبيل الله دعية من أبواب الجنة فيقال او فينادى عليه يا عبدالله هذا خير من انفقه زوجين في سبيل يعني زوجين من كل حاجة اتنين عندك هدوم هدمتين توقتبين لقمة لقمتين جنيه اتنين دولار اتنين وهكذا اتنانات ليه اتنين لان التفنية معناها انك انت مش بتعمل الحاجة مرة واحدة معناه انك انت عايز تعملها والدوم عليها حتى احنا بنقول ايه لبيك اللهم لبيك ليه لبيك لبيك اينا مثنى تلبية وتلبية ليه بنقول لبيك مرتين ليه بنقول لبيك أصدق تقول يا رب انا لا ألبي مرة واحدة بل ألبي مرة تتلوها مرة وهذا دليل على انني ألبي دائما فالتثنية دليل على المداومة عشان كده لما يقول لك من أنفق زوجين في سبيل الله معناها أننا مداوم على الإنفاق نودي من أجواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد نودي من أهل الصيام نودي من باب الريان ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد كل واحد عمل ففي واحد شأنه الغالب عليه حب الصلاة يبقى على باب الصلاه اسمه موجود فلان ابن فلان فلان, ابن فلان. هذا خير شرف كبير مشهور بالصلاه في واحد ثاني مشهور بالجهاد باللسان والنفس والمال او واحد منها يب اسمه على باب الجهاد والملائكه على باب الجهاد والجنه لها ثمانيه ابواب الملائكه على باب الجهاد تنادي فلان ابن فلان فلان ابن فلان. من عندنا هذا خير وهكذا في بقيه الاعمال ابو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة يعني ماشي فينا واحد هيتندى عليه من الباب من باب على الاقل يعني ان الواحد يتنده من باب من ضمن فهل على أحد فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها يعني واحد هيجي عند باب الصلاه يا فلان تعالى من عندنا لسه هيتخو من عند باب باب الصيام بينادوا عليه يا فلان انت عندنا يجي يدخل باب الصيام يلاقي الجهاد بينادوا عليه يا فلان الله احنا فهمنا حيتنادى عليه من باب واحد ماشي لابد يكون لباب من الثمانية طب في حد حيتنادى عليه من الابواب الثمانية كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا ابا بكر وأرجو أن تكون منهم فابو بكر ما شاء الله كان جماع للخير فيا ترى بابك ايه ايه بابك ايه اللي ربنا فتح لك فيه وانت شغال فيه ومعروف وسط عيلتك وزملائك وحيك ووظفتك ومجتمعك ان كنت صاحب دعوة وتفهم في العلم الشرعي هتتعرف يقول لك فلان متميز في الدعوة وفي العلم إن كنت طبيبا يقول لك فلان متميز في الطب وبيواكب المؤتبرات والعلاجات ويطور من نفسه وبيشوف الأصلح للمريض إيه وبي... فلان في الهندسة فلان في كذا فلان في كل واحد ومجاله فمنا الآن من يجلس للعلم العلم الشرعي العلم بقى العقيدة والشريعة يعلم التوحيد ويعلم بقى الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والبيوع والطلاق والموارث وكل ده وانقطع للعلم ومبيطلعش بره المسجد امطلع بره المسجد حيروح اي فضائية يتكلم فيها عن العلم برضه وماليش اكتر من العلم ما بيتكلمش لا في سياسة ولا في اجتماع ولا في اي حاجة تتعلق بواقع الناس غير انه بيعلمهم العقيدة والشريعة كويس هذا رجل رأى ملكته كويس في تعليم العلم يعرف يفهم ويستوعب ويجلس العلماء وياخد منهم ويعرفين الكويس ويعلم الناس وجد الخلل في تفشي الجهل فقال أنا حسد الثغرديا وعلم الناس علشان يحارب الجهل في واحد تاني لقى المنكرات متفشية فقال أنا حشتغل في الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنا رجل ما ليش طاقة على العلم بس عارف الأركان الرئيسة في الإسلام وعندي مفاتيح العلوم يعني الحد الأدنى الذي لا ينزل عنه المسلم في العلم وعندي ملكة وأسلوب كده في إنكار المنكر والأمر بالمعروف فتلاقيه في وسط علته في وسط صحابه في النادي في عربية قاعد يتكلم وما شاء الله عليه جميل واحد تاني هتلاقيه في العمل الاجتماعي تلاقيه في جمعية خيرية بيعب كياس رز ولا مش عارف ايه وقاعد يعمل حسابات وقاعد يودي للمسكين ده ويودي أكل هنا ويعمل علاج هنا ويروح لليتيم ده يلعب معه شوية وللمريض ده يقعد معه ش ما تجيز تقول له بقى يا عم انت شغل نفسك بيه روح اتعلم العلم الشرعي ولا مش عارف الدنيا ضيزة روح وقف في التحرير ولا قف عند القيد إبراهيم يا عم سيبك من اللي انت فيه ده البلد مش عايزة كده دلوقتي يفتح الله يبقى كل واحد في المكان اللي طاقاته بتتجاوب معاه في المكان اللي هو يستطيع ان يعطي فيه فمن جلس للتعليم وانفصل عن الدنيا هذا حقه عرف امكاناته لانه عرف لو اتكلم في السياسه او في المجتمع او في غيرها هيخبط الدنيا في بعضها وقدر كل امرئ ما كان يحسنه واحد ثاني في العمل الاجتماعي يقول لك لا لا اقدر اتعلم ولا اقدر كذا يعني في بعض الشباب يجي يقول لك والله انا عرفت ربنا وتوبت إلى الله وكنت عاصي وبعد رمضان ده يا ربنا اكرمني وعايز بقى حضرتك تدلني على الطريق ممكن لو دليته انا على الطريق وقلت له بص بقى في درس علم في مسجد الفوادي بعد الفجر ودرس بين المغرب والعشاء ما تسيبش ولا درس يبقى عندك في اليوم يعني الأسبوع فيه 14 درس وهو ما عندهش أي ميل نحو التحصيل العلمي هو ده غايته تديله تيه مسائل علمية بس كده بقئي كده لو وديته درس علم 2-3 حينفجر يقولك يا عم بلاها حياة الرحرحة كتحسن حتخنقنا ليه فالمفترض قبل ما أقوله مشواره ايه بعد ما عرف ربنا وتاب أقوله انت امكانتك ايه انت ميولك نحو ايه تقدر تشتغل في ايه ليك في كذا وده واحد اثنين ثلاثة وبين له العقبات والعوائق والقواطع وأوله وآخره والحاجات دي كلها ليك في ك... لحد ما أعرف عند النقطة بتاعته يمكن يكون ماليش غير انه ايه ينظم في المسجد اقول لي بص انت عايز عايز الخير العظيم روح مسجد جنب منك ونظم فيه تنظم اللي داخل واللي طالع والدرس وتعمل مش عارفه وتخلي ايه ومليش حر... علاقة بالحركة العلمية حيؤدي واحد تاني يقول له رتب الجداول مثلا في المكان واحد تاني يقول له انت روح لدار الايتام او روح مش عارف لايه حيلاقي نفسه فيها يبقى كل واحد يختار مجاله فاذا تعددت مجالاته كابي بكر وغيره فذلك فضل الله يشاء. فهل عرف كل واحد منا بابه ففتحه او استفتحه ففتح له اما زلنا حيرتائهين نتحسس الابواب ولا نصل اليها وبقينا بنشتغل خط عشواء فنقف على الباب دا شوية وعلى الباب دا شوية وعلى الباب دا شوية ولا كملنا هنا ولا هنا ولا هنا لطلعنا ولا نزلنا هذا شأن الكفير الغالب ابدأ رسالتي معك النهاردة استفتح بابا يتجاوب مع إمكاناتك يفتح الله عز وجل لك أيها الإخوة الأحبة انظروا في هذه الأمثلة سريعا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا سواء لا هم في الفضل متفاوتون فأبو بكر أفضلهم ثم عمر ثم عُثمان، ثم علي، وهكذا ثم العشر وهكذا هم في الفضل صحابة ودي منزلة لوحدها وجي فهم منزلة الصحابة متفاوتين زي الّي جايبين امتياز في الدفعة يقولول characteristic دولة اللي جايبين امتياز عُشرة هل هُم كلّهم في الامتياز سواء لا في واحد جاي بامتياز تسعة وتسعين. واحد جاي بامتياز خمسة وتسعين. واحد جاي بامتياز تلاتة وتسعين. هم في درجة الامتياز لكن تفوتوا في الدرجة نفسها طيب التخصصات التي يحسن هناها هل كانت سواء عندهم اللهم لا أبو بكر اسمع الحديث وده يبقين لك أن كل واحد فينا ليه مفتاح كل واحد فينا ليه باب لازم يستفتحه ويحط إيده على مفتاحه ورجله على الباب ويخلص النية لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أرحم أمتي بأمتي من أبو بكر رقة القلب طيب. وأقواهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي أقضاهم خبير بالقضاء يعني وأقضاهم علي وأقرأهم أبي بن كعب أقرأهم للقرآن وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم العالم بالفرائض يعني بالمواريث وتكسيماتها زيد بن ثابت وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح طيب عمر بن الخطاب ما عندوش رحمة رضي الله عنه عنده رحمة بس من في تخصص الرحمة أوسع أبو باكر طيب أبو باكر ما عندوش قوة دين الله عنده بس مين أقواته؟ أقوات أقوات. عمر هل كن أبو بكر أرحم الأمة بالأمة وعمر أقواهم في دين الله ينتقس من فضل أو مكانة أي واحد فيهم؟ لا أبو بكر هو أبو بكر وعمر هو عمر رضي الله عنهما والحق النبي ما في الصالحين فعمر مش هيطلع لمنزلة أبو بكر وأبو بكر مش هينزل لمنزلة عمر ده مقياس اسمه مقياس الأفضلية إنما مقياس التخصص عمر في القوة في دين الله افو بكر في الرحمة اوسعهم رحمة نفس القضية في القضاء هل ابو بكر وعمر ما كانوا عرفوا قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا يحكمهم والله كانوا يعرفهم بس مين الاوسع علي الفرائض علم المواريث هل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ ما كانوا عرفوا المواريث كانوا يعرفهم بس مين الاوسع علما زايد ويفضل زايد وهو زايد وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وما ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لا دول ينزلوا المرتبط ده في الفضل ولا ده يفتع لمنزل الدول في المكانة بس في التخصص كل واحد ليه مجال فاحنا عايزين كده تخصصك ايه عايزين بقى اطبوهم واتقنهم في الهندسة واعلمهم بالزراعة والصناعة والتجارة والسياسة والاجتماع والاعمال الاجتماعية واوسعهم خبرة عايزين نسمع النماذج دي وعلى فكرة زيد بن ثابت كان شابا وكان افرد الصحابة علمهم بالمواريف معاذ ابن جبل لما توفي كان عنده 36 سنة وكان اعلم الامة بالحلال والحرام فاحنا عايزين نرجع هذه الابواب والابواب دي لابد احنا نكتشفها مع اولادنا مش نأثر عليهم ونغير اتجاهاتهم وبعد ما يمشوا سنتين او عشرين يكتشف انه مش المجال بتاعهم فيه ناس دخلت الطب وثابت مجال الطب دخلت الطب ليه وجاب امتياز بس بعد ما جاب امتياز سابت الطب ليه يا عم يقول لك ماليش فيه مال دخلت وليه جبت انتياز ازاي قال انا والدي كان عايز كت وقال لحبه غضبان عليك لو ما دخلتش الطب خد الشهادة ورميه وسبب الطب ان اعرف نموذج كده سبب الطب واشتغل في التجارة وما شاء الله عليه في التجارة مليونير في التجارة اراضي وعقارات وما شبه ذلك ده مجاله يبقى في الاقتصاد حي... حينشط احوال المسلمين حيقيم عماد البلد وفي الطب دخل متكره ذاكر كلمتين وخلاص واحنا معظم العلوم عندنا حتى الطب دلوقتي دوريس خصصية خد المذكرة حط السؤالين اطلع بعد كده يطلع يعالج المريض ربنا يكون فعول المريض مش كلهم طبعا والهندسة والتجارة كل العلوم عندنا اصبحت عبارة عن ايه كوبي اندي بيست قص يا حبيبي الكتاب الزقوا هنا هو احفظ السؤالين دولا هو ما لاهجوا في الامتحان اد المتين جنيه للمعيد ولا المتين جنيه للمدرس في الكيميا هيجيب لك الامتحان وتجيب مية وخمسة المية مش دي العلوم عندنا دلوقتي مش علوم خابرة علوم ورقية فضاعت الأبواب من بين إيدينا ابن القيم بيقول في تحفة الودود بأحكام المولود بيقول على كل والد أن ينظر في مهارات ابنه وما يميل إليه وما يستعد له وما يقبله فيوجهه نحوه دون قسر أو قهر تسيبه وشوف ملكاته ويبدأ فتح ملكاته معه ده اللي احنا محتاجينه في زماننا طيب تعالى شوف أبو ذر رضي الله تعالى عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام حاجة عجيبة المثل ده كل واحد له بابه اعرف بابك واستفتحه بإخلاص ربنا يفتح لك وتبرز فيه وتبقى على فغرة تحميها مش نبقى حيرانين ومش عارفين نعمل ايه ابو ذر سادي الستة اسلم رقم ستة في الاسلام كان منه جباه اصحب النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما في الزهد والعلم وكان قوالا بالحق تجيب مين يقول كلمة الحق لو السيف على راسه ينطق الكلمة قبل السيف ما يمر ابو ذر استهر بكده كان اشد الصحابة قولا للحق يعني نقد سياسي واجتماعي واقتصادي ما فيش بعد كده ودريسوا حيات أبو ذر حتلاقها أيمة على النقد السياسي والاجتماعي تشبي خاف أبدا لأنه النبع صلى الله عليه وسلم قال لأبو ذر والحديث صحيحي عند أحمد بن حنبل بيقول أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبعة أوصاني بحب المساكين والدنو منهم وأوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأنظر إلى من هو دوني وأوصاني أن لا أسأل أحدا شيئا وأوصاني أن أصل الرحمة وإن أدبرت هم يطعم ويقفلهم ونفتح وقال لنا جاي وأوصاني أن أصل الرحمة وإن أدبرت وأن لا أسأل أحدا شيئا وأن أقول الحق وإن كان مرى وأن لا أخاف في الله لو متلائم وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش هو خد حكاية بها وأن أقول الحق وإن كان مر وأن لا أخاف الله لو متلائم اثنين من سبعة فاشتهر بالأمر ده فمر اختلف مع معاوية في الشام لما كان أمير في زمن سيدنا عثمان فمعاوية ليه رأي في مسألة وبوظر شايف أن الرأي دلأه معاوية بيقول, بيقول إن الآية في ال... الذين يكنزون الذهب والفضة خاصة بأهل الكتاب لأن هي في السياق إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلونها موauية الناس بالبطل ويصدونها عن سبيل الله والّذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فمعاوية رضي الله عن يرى migran الآية خاصة بأهل الكتاب وبذر يقول لاِ هي في أهل الكتاب وفينا نحن المسلمين فكل يكنز المال ولا يؤدي حق الله فيه الذي لا يؤدي حق الله في المال هو ده المكتنز الذي لا يخرج الزكاوة ده المكتنس الآية تنطبق عليه فشد أبو ذر مع معاوي فترك أبو ذر بلاد الشام وذهب إلى الربذة قرب فلسطين وما كث فيها وكان في الحج وسيبنا عثمان قال له بص بقى أنت انتقادتك حدة ورجل ما عليش بينقسين يعني بدغري ما بتجملش حد وبتقولش كلمة تفلق بها الرؤوس فيريت ما تكلمش حد ولا تفتي غيرك حيفتي فأبو ذر كان عند الجمرة والناس من حوله يسألونه في الأحكام فرآه واحد من التابعين اسمه مرثد وهو يفت الناس فوقف عنده وقال يا أبا ذر ألم تنهى عن الفتية مش أمير المؤمنين قال لك خلاص انت متتكلمش فقال أبو ذر والله لو وضعتم الصمصامة الصمصامة اللي هو السيف القاطع اللي هو مجرد ما تحطه يعدي الناحية الثانية مش محتاج تدرب تحطه بس كده يعدي الناحية الثانية والله لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاة ثم علمت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله قبل أن تجيزوها لأنفذتها حطيت السيف الصمصامة اللي هي دوبك فتحط تنفذ الناحية الثانية وتقطع الرابة ونعرف أنه قبل ما تقطع هقدر بلغكم حديث أو آية أو حكم سمعت عن النبي هقوله قبل الصمصامة ما تجوز في رقبتي وتعبر منها وتمر عايز يقول أن أمير المؤمنين لو منعني من الفتية أنا مش همتنع فمن فقه بذر أن الحاكم لو منع العالم من الفتية أو الدعوة لا يجوز للعالم أن يمتنع بل عليه أن يدعوه حتى لو كان السيف فوق رأسه كان مذهب بذر هكذا مهم شايف ابو ذر واصدقهم لهجه عارفين فضائل ابو ذر شايف المنزله والمكانه طب اسمع بقى اللي جاي دي كده قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث عند امام مسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيف الله انت عت تقول لي اصدقهم لهجه قوال بالحق واحد نجبه اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد سته سابقين للاسلام وكان إيه إزاي إني أراك ضعيفا بعد كل ده ها إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم عارف اثنين ما تبقاش الأمير بتاعهم وعارف اليتيم ما تمسكش واصل عليه يبقى أبو ذر كفاءاته الإدارية محدودة إنما كفاءاته العلمية والقولية واسعة فعشان كده النبي وصه وقال له إيه صلى الله عليه وسلم أوصاني بسبع من ضمنهم إيه رقم خمسة أن أقول الحق وإن كان مر رقم ستة وأن لا أخشى في الله لوم تلائم وكان ذا الباب بتاعه ولزيمه إلى أن مات فهل أبو ذر حين يقول لنا وصام أنك ضعيف في الإدارة يقلل من شأنه لا شأنه أبو ذر هو أبو ذر مش هينزل عن مكانته لكن ده تخصص ده مقياس وده مقياس ما قيسنا ايه دلوقتي احنا بقى بالوجاهة هو علشان راجل صاحب مال ويعرف يعمل يفط مزواءة مضبوعة ينزل مجلس الشعب والشورى هيجيب عليه وطيقة دي احنا شفنا هو عشان راجل مشتهر كده بالحنجل والمنجل يبى وزير هيجيب عليها وطيقة وحيرجع الوزارة ستين سنة وارا لا ده لا هي بالشورى ولا هي ولا هي بالمال ولا هي بالعزوة ده هي بالإيه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إن خير من استأجرت القوي الأمين خالد بن الوليد رضي الله عنه إي رأيكم في إيه سلامنا قال عنه كده قال إيه نعمة أخو العشيرة يعني خالد لما يبقى في بلد يشرفه هذه معنى نعمة أخو العشيرة لما يبّف مكان يزينه أما يبّف ناس يرفع شأنهم نعمة أخو العشيرة خالد وإنه سيف من سيوف الله صبه على رؤوس الكفار والمنافقين وسيدنا خالد شاهد أكتر من مئة معركة وما من موضع شبر في جسد إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمي بسافر تحط إصبعك في أي حتة على جسم سيدنا خالد تلاقي فيه ضربة مئة معرك سبحان الله وسيف من سيوف الله سبحان الله طب انت سمعت أي فتوى الخالد بن الوليد ما سمعناش طب سمعت خالد بن الوليد بيفسر آية من الآيات ما سمع افتح كتب التفسير وكتب الفقه نادر جدا جدا وبلغة الكتابة المهببة في الكمبيوتر خلي حرف الألف اللي في نادر عشرة وربعة نادر إنك تلاقي اسم سيدنا خالد في كتاب تفسير أو فقه معنى كده ما كانش عارض حاجة في دين الله لا والله بس منين ما تحط ييدك على كتاب تاريخ أو سيرة وتفتح تلاقي مين خالد يطلع لك في كل صفحة وما زالت استراتيجيته العسكرية وخبراته العسكرية بتتدرس لحد دلوقت في دول أوروبا وإحنا عندنا في بلاد العالم الإسلامي محدش أعرف حاجة عنها والله خبرة خالد العسكرية بتتدرس في دول الهوبة في كتب في بلاد المسلمين محدش أعرف حاجة عنه في الخبرة العسكرية فشوف خالد سيف من سيوف الله لما جاءه الموت أمسك بالمصحف وبكى وهو عند صدره وينظر فيه ويقرأ ثم قال لقد شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن الكريم يقول المصحف ما كانش عندي وقت أقرأ ده أنا من بلد لبلد من غزوة الغزوة من معركة المعركة من مكان لمكان ليحارب المرتدين ويطفئ نار المجوس وانتوا عارفين دوروا بقى في بلاد الشام ودوروا في اليمن ودوروا في العراق دور عظيم عجيب الشاك بس ده كان بابه تخيالوا لو خالد قال لا يا عم العلم والعلم وقل رب زيدني علمه والصلاة وقراءة القرآن كانت البلاد الشام هتفتح؟ كانت حروب الردة هيقضى عليها؟ كانت نار المجوز في العراق هتنطفي؟ كانت اليرموك هتتحسم لصالح المسلمين؟ فده تخصصه جهاد في سبيل الله عرف تخصصه فهل كن خالد بن الوليد لا يذكر اسمه في كتب التفسير أو الفقه ولا يشتهر بالفتية يقلل من شأنه؟ لا والله بل إن شأنه ومقامه عظيم طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام محطش أبو بكر على الجيوش زي خالد ها ليه هل داي قال للمشاءنا أبو بكر أبدا بس تخصص هو ده اللي احنا عايزين نعيشه دلوقتي في كل مستوى طيب تعالى بقى واختم الخطبة ديا بهذا المثل ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما إيه رأيكم فيهما أما أبو هريرة فجبل الحفظ في الحديث النبي جبل من إما تيجي تبدأ مين أحفظ الناس للحديث النبوي تبدأ بمين باب هريرة عشان كده الكلاب المسعورة من أعداء, من أعداء السنة أول ما يجي يضربه ويضربه في مين في أبي هريرة لأنه لو وعب هريرة السنة واعد المهم وإحنا عندنا مؤلفات كتير عن أبي هريرة مثلا الدكتور عدجاج الخطيب أحد علماء سوريا م... م... عمل كتاب في أبي هريرة الدكتور محمد السماحي وأستاذ الحديث في الهزر الله يرحمه شيخ مشايخنا شيخ مشايخ, مشايخ مشايخنا مألف كتاب عن أبي هريرة الأستاذ محمد أحمد الراشد مألف كتاب عن أبي هريرة كتير مألفين المهم أبو هريرة من أروى الناس الحديث اولا لأنه كانت ملكته في الحفظ واسعة وقوية استعداداته الفطرية بيسمع من هنا تنطبع في ذهنه ما يكررش زينا. هو يسمع الحديث يحفظه هذه الملكة الفطرية ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بسعة الحفظ فبقى عنده ملكة فطرية زائد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تخيل حفظه ستقلب شكله ايه خليه ما عندهوش ملكة فطرية والنبي دعاله يعفظ ستقلب حفظه شكله ايه والحديث صحيحة في الموضوع ده زائد انه مع الملكة الفطرية في الحفظ العجيب ومع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لانه ما ينساش العلم ويظل حفظه كان من احرس اصحاب النبي على العلم منين نرى صام ما يمشي ورازا يضله في السفر في الحضر في السلم في الحرب في كله يقول لك كم يلازم النبي عليه الصلاة والسلام رقم اربعة كان لما يرجع البيت اخر الليل ما ينامش يعد يزاكر ويراجع اللحظ طول النهار وكان اميا فابو هريرة في حفظه احدى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم شايف المكان قديه ابن عباس كان من العلماء كان حبر الأمة كان ترجمان القرآن وشتان ما بين أبي هريرة وابن عباس فإذا كان أبو هريرة أروى الصحابة وأحفرهم للحديث فإن ابن عباس أبقه الصحابة وأتقنهم في الاستنباط والفهم والتأويل فهل يقلل من شأن أبي هريرة؟ أو يقلل من شأن ابن عباس؟ طب أبو هريرة كان مشهور بالفقه هذا عشان تبنتوا عارفين لكن من أعظم منه في الفقه؟ ابن عباس ابن القيم بيقولك إيه؟ أين مسائل واستنباطات وفقه ابن عباس؟ من حفظ أبي هريرة شتان ما بينهما لكن أبا هريرة أحفظ وابن عباس أفقه فكل واحد عارف شغل أبو هريرة على طول بيراجع المحفوظات ابن عباس شغال بيستنبت المسائل وفي الفقر فيترى أبوابنا ايه؟ يترى أبوابنا ايه؟ بابك تعلم العلم لازم العلماء بابك الجهاد بالمال والنفس واللسان عليك بأبوابه بابك العمل الاجتماعي عليك به بابك الأمر بمعروفة نعني المنكر عليك به بابك العلوم المدنية من الطب والهندسة والتجارة والزراعة وآه وآخره عليك بها بابك إيه؟ وسل الله أن يفتح لي ولك وأن يفتح للمسلمين وأن يقيمنا في نصرة هذا الدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديث وسار على نهجه لا يوم الدين أما بعد حين يذاكر أولادنا في المدارس مادة كالكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو الإنجليزي أو الفرنساوي ويجلسون ساعات طوال يحفظون الكلمات ويرددونها زي ما كنا بنحفظ في الإعداد مثلا بوك بي او او كي بي او او كي وتفضل تحفظ حد ما يطلع الإنجليزي من ودانك هل الساعات اللي أولادنا حفظوا فيها اللغة الإنجليزية وتعلموا الكيميا والفيزياء راحت هباءا آه لا هي راحت هباءا لأن ما فيش واقع بيستوعب الطاقات ديا عندنا الواقع عندنا وما زل حد دلوقتي لمين؟ لعب الكورة والراقصه والمغني لحد دلوقتي تقدر تقول لي مش لحد دلوقتي لحد دلوقتي لعيب الكوره والراقصه والمغني في حد رابع معاهم انما واحد نابغه في كيمياء ولا فيزياء ولا كذا ولا كذا ولا كذا ما فيش اكتشاف المهارات في المدارس والمعاهد ما فيش المهارات في الكليات ما فيش لو مهاره ظهرت في كليه بيقتلوها لو مهاره ظهرت في كلية بيقتلوها ولذلك معظمهم بيطفى شروح دول اوروبا وامريكا واستراليا هجرة العقول المبتعة الله طب تعال ارجع بقى كده اولادنا لما يذكرهم اوقاتهم لم تضعوا لازم نفهم اولادنا كده يعني حديك مثال لما يتعلم اولادنا اللغة الانجليزية او الفرنسية اتقانا محتاجين ده ولا لا اه محتاجين طبعا بالاضافة الى الاصل وهو العربية ولست من المؤيدين لتدريس الإنجليزية أو الفرنسية في الابتداء فتلك إحدى الكبر وإحدى الجرائم في حق أولادنا جرائم تربوية وتعليمية لأن ده على حساب اللغة الأم اللي هي العربية ودي مش دراسات لي أنا مش متخصص فأنا بلقل دراسات في الغر يعني فرنسا ما بيدرسوش أي لغة تانية للأولاد في السن المرحلة اللي بندرسها عندنا حفاظا على اللغة الأم نعم إحنا عندنا اللغة الأم الله يعوض علينا المهم إن أولادنا لما يتقنون اللغة من اللغات مهم عشان لما يطلع طبيب يعرف يتجاوب مع الأبحاث مش يقعد لسه يبتح القموس ويترجم على ما يترجم يكون راح نص عمره على ما يبدأ يبدع يقول أنا عندي صداع فلما يتعلم اللغة من وهو صغير مع السن التربوية مش في المرحلة الأولى اللي هي الابتدائية ويتقنها على مدار خمس ست سبع سنين لحد ما يطلع من الكلية وتتوفر له الإمكانات وتعقد الدورات في المدارس وفي المراكز وتتهيأ وينفق عليها من الحكومة ورجال الأعمال والمساجد والأحياء لما نلاقي نوابخ زي زيد بن ثابت نقوم نوجيهم لإتقان اللغة جمعية تبليغ الإسلام مش هتلاقي عكس. اللي بتنشر الإسلام بمية وإحداشر لغة هتلاقي أكتر من خمسين ستين مية خمسمية يقولوا احنا عايزين نقضي ساعة من وقتنا نترجم كتاب ننشر دعوة الإسلام يباحنا لسان النبي عليه الصلاة والسلام فاللي بيتقن لغة من اللغات إنجليزية ألمانية فرنسية إسبانية أي لغة فلينوي أنه يتقنها ليكون لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام للعالمين نذيرا طب إحنا محتاجين ألسنة العالمين فيبدأ نعلم أولادنا اللغات لي ونجهزها من دلوقتي اللي عندهم إمكانات وفاهمه أنه يكون بيقرأ في اللغة ويتقنها من الإعداد للثنة وللكلية بعد كده بنية نشر الدعوة وتحصيل العلوم المعاصرة أقول له زيك زي لبيرة في البخاري زيك زي لبيرة في كتاب فقه وما أنت شأل منه وما هو شأحسن منك كيلانا على خير مش ده كلامي لما ما كيلانا على إيه؟ على خير فأولادنا المبدعين لما يقعدهم في اللغة مثلا أما نفتح لهم المجالات ويتقنهم ما يجيش واحد يقول لهم انتوا ليه كده مضيعين نفسكم ما لكمش مش عارف في العلوم الشرعيه وما لكمش في ايه ويعقدوا العالف عيشتهم ويطلع يسيبوا اللغة طب مين هينشر الاسلام ومين هيعلم العلوم ما فيش امال في الفلاوله نقرا من كل فرقه منهم طائفه ما فيش ما هو زيد بن ثابت اتعلم اللغه السريانيه في كام يوم في 15 يوم طب ما النبعسام هو اللي قال له اتعلمها ما قالش روح احفظ لك حديثين ولا ايتين ليه دي, دي عبادة ودي عبادة ده عمل وده عمل ده خير وده خير ده مطلوب وده مطلوب واللي يحدد المطلوب الوقت والزمان والمكان والحال والشخص ودي نقطة مهمة مهمة جدا أولا يعملوا فكل ميسر لما خلق له احفظ ديا كل ميسر لما خلق له ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا ترى إمكاناتك ايه أنا خلقت حتى أكون على المنابر وفي علم الحديث النبو وفي التدريس بين الطلاب فأتق الله على قدر طاقته مع التقصير الواسع والتفريط المستمر الذي نسأل الله أن يغفره طيب واحد تاني هيلاقي خلق عشان يبقى اقتصادي بارع وتاجر يوسع تجارته ويفتح بيوت بدل ما عنده 10 بقى عنده 200 بيشتغلوا وبدل السلعه ما تيجي بالسعر مش عارف بالعمله الايه الخاصه ولا العمله اللي هي بالاجنبيه بيوسع العمله المحليه بتاعتنا وبدل ما تيجي ب طلع منتج كويس بقى ب فعنده فلسفه تجاريه واقتصاديه ينفع فيها تاجر صادق امين كل واحد ويسر لما خلق له. بس مهمتك ومهمة المحيطين من حولك الأباء والأمهات والمدرسين وشيخ الجامع وأصحابك يكتشف موهبتك وانت كمان وتسأل الله أن يهديك تقول اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني بس كده دعوة أعلم النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب هاهديني لاستخدام إمكاناتي اهديني لمعرفة مفتاحي اهدني لما يرضيك عني اهدني لما أتكن فيه من مجالات العمل النافعة للدين والمجتمع وسددني يعني أوصلني في هذا المجال بعد إذ هديتني إليه إلى الغاية فأول حاجة أهدني يعني رب الدنيا مفتح علي أروح شعبة إسلامية زي طلبة الأزهر دلوقتي أروح شعبة إسلامية ولا روح علمي ولا روح ادبي فمحتار فنبدأ نقول له عندك حب للتفسير للفقه للغة العربية وعندك تبقى داعية وتطلع وتبقى عليك بالشعبة لا والله ماليش ليش وأصلي مش عارف يبقى عليك بالعلم لا أصلي ما ليش فالتبقى عليك بالأدبي والثنوية نفس قضية طف التخصصات أخش تفسير ولا عقيدة ولا دعوة ولا حديث ولا قانون ولا فقه ولا وخش حنفي ولا ملكي وهناك بقى التانية خش قسم. مش عارف تاريخ ولا قسم ايه ولا قسم ايه اهديني تولى اللهم اهديني اهديني يا رب للقسم اللي يتوافق مع ايه مع قدراتي طب اذا هديتني للقسم اللي يتوافق معه ممكن ايه ابصرت ثم عميت شكدا. عرفت ثم اتبرت ما فيه واحد بيبصر وعرف اني دي سكته وده مجاله وبعد كده بيعمل ما بيكملش لم يسدد فانت بتقول اهدني يعني يا رب حط عيني على اللي يناسب إمكاناتي وسددني يعني يا رب استعملني في اللي يناسب إمكاناتي ووصلني للغاية فيه وبصاحب مهارة وقدرة فيه اهو دعاءهم فالمهم احنا بنقول بقى ايه كل ميسر اللي ما خلق له فابحث وابحثوا مع أولادكم اثنين العمل المفضول قد يأتي عليه ما يجعله أفضل من العمل الفاضل نبين مثالا قراءة القرآن أفضل ولا الدعاء اللي موافع لأن قراءة القرآن أفضل يرفع يدونه مفيش حد كلنا فبين رأيك أن الدعاء ممكن يبقى أفضل من قراءة القرآن بس مش مطلقا بها فالقرآن فاضل والدعاء مفضول القرآن درجة عليا والدعاء درجة أدنى متى يكون الدعاء أفضل من قراءة القرآن احنا حطنا قعدة القرآن هو القرآن والدعاء هو الدعاء فاضل ومفضول بس ممكن المفضول يتحط مكان الفاضل حسب الزمان والمكان والحال والشخص يوم الجمعة زي يومنا ده آخر ساعة منه بنسمى ساعة إيه؟ الاستجابة إن في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها أو لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل فإلا أعطاه الله عز وجل ما يسأل والراجح يفاها أربعين قول في التحديد لكن الراجح فيها أنهي آخر ساعة يوم الجمعة من بعد صلاة العصر تيجي في السعدي تستغل بقراءة القرآن ولا تدعي أدعي لمناسبة وقت الاستجابة هل أنا قلت القرآن هنا كده ما ينفع شيء لا بس دي مسألة تنشغل بالأولويات طب تعالى بحاجة تانية لما يجي الشيخ يطلع على المنبر ويقعد في الدرس شغال على طول في الوقت اللي احنا فيه في خطب التعليم والصبر والسطة والإخلاص والحياة الزوجية والأخلاق وده جميل والليبراليين والعلمانيين واليساريين قاعدين ينهشوا في لحم شريعة الإسلام وفي لحم العاملين لشريعة الإسلام وبقوا زي السرطان متفشي في القرى والكفر والنجوع وفسائل الإعلام يبقى ايه الفاضل طبعا إن أنا أقرأ في الكتب التي تكشف زيف العلمانية والليبرالية وتبين جرم العلمانيين والليبراليين وقبح العلمانيين والليبراليين دا مفضول لما أرى في الكتب اللي بتاء اللليبرالية والعلمانية واليسارية الشوعية إيه دا عمل مفضول ولما أقرأ في البخاري ومسلم وكتب الفقه والتفسير دا عمل فاضل. لكن في وقتنا الراهن الراهن إننا نقرأ في الكتب اللي بتفبح العلمانيين والليبراليين والشيوعيين وتبين حقيقتهم ونواياهم القذرة تجاه دين الإسلام حتى لو طلعوا قالوا غير كده ده في الوقت الراهن أفضل من قراءة صحيح البخاري وإحنا عملنا خطبة قبل كده عن كتاب ثورة مصر وأخواتها للدكتور محمد نعيم ساعي وأشرنا إليها وقلنا ده واجب الوقت إن الكتاب ده يقرأ ايه اللي خلانا نقول قراءة كتب العلمانية والإيبرالية والشيوعية وموجهتهم ومحربتهم طبعا مش بالصيوف بالفكر مراهضة الفكر بالفكر وتبيين اجرامهم نحو الشريعة ولو قالوا غير كده ايه اللي خلانا لأنهم عايزين يضيعوا الدين عايزين يضيعوا الشريعة شاو أم أبوا يعني حديك مثال واحد يسمو الدكتور حسن حنف ده بيسموه فيلسوف في مصر في جامعة عينشامس من ضمن اللي بيقولوا ايه حاجة عجيبة عشان تعرف جابته الاخت بتاعت العاشرة تقول المفكر صاحب المشروع الحضار النهضوي اللي لو قعدنا معاوز تمعناه حيرفع راس مصر الفو راس مصر الفو ده حيجيبها عليها وعطيها بإذن الله ده لي مشروع فكري بيقوم على الشيوعية والإلحاد حسن حنف الشيوعية والإلحاد وبيدرسه للطلبة في الجامعة بقاله 25 سنة يا ترى سمم كم واحد وصرطن كم واحد ما تعدش بقى من ضمن الكلام بالنص في بعض كتبه بيقول ايه ان الله لم يخلق الانسان لكن الانسان هو, هو, هو الذي خلق الله بيتدرس للطلبة والله العظيم في كلية الادام الله لم يخلق الانسان لكن الانسان خلق الله وينبغي ان نحذف من كتبنا كلمة الله فانها لا تعني سوى الانسان الكامل فلا يوجد ما يسمى الله بل الله كلمة اخترعها الأقوياء ليسيطروا بها على الضعفاء اخترعها الأغنياء ليسيطروا بها على الفقراء اخترعها الجبابرة والطغاة ليذلوا بها الشعور الله لا تعني سوى تحقيق النتيجة التي يريدها الإنسان في عمله فحين نبني السد العالي فالله بالنسبة لنا السد العالي وحين أنجح ويأخذ الشهادة فالله بالنسبة لي الشهادة اللي بعلقها والله والله والله ذا كلام وده لما راح حاج يب دعوة من وزارة الإعلام السعودية مرضىش يلبس ملابس الإحرام قال الكلام الفاضي ده وفي نهاية المطاف كتب في جريدة أخبار الأدب الملحف بتاع اخبار اليوم كتب فيها مقال لخص الدكتور عمارة وقال فيه لقد تيقنته ده اللي بيقول كده حسن حنف في المقال اللي اتنشر في أخبار الأدب لقد تيقنته أن الحج من بقايا الوثنية الجاهلية ادي مشروع اهو بيقولك ده راجل مشروع حضاري نهضه وحيرفع راس مصر حيرفعها فين بقى امرتي بقى امرتي اهو الليبراليون العالمين كلهم بالطريقة دي كلها فيه من اولهم لاخرهم من اكبرهم لاصغرهم من اعلاهم لادناهم لا استفني احدا جميع العلمانيين والليبراليين والشعيين اعداء الله اعداء الله وانا اشهد الله على ذلك ودراساتي في هذا الأمر بدل الكتاب عشرين وتلاتين واربعين وخمسين كتاب وأنا عندي خطبة كاملة إن شاء الله أعملها أجيب لكم الكلام اللي بيقولوه بالأسماء من قلب, من قلب الكتب بتاعتهم عشان هم كذبين بيقولوا احنا بمنعجيش الدين الكذبين دولا هم يقولون نحن ندور حول الإنسان أما أهل الشرع فيدورون حول إرضاء الله عز وجل المهم فالعمل المفضول ممكن يجي له وقت يكون إيه؟ أفضل فإحنا دلوقتي عايزين ندور إيه العمل اللي كنا ركنينه على جم ولازم نشتغل بي دلوقتي زمان كان الانضمام للأحزاب أو مساعدة الأحزاب العاملة لنصرة الشريعة الإسلامية عمل مفضول لأنك هتروح فين زمان كانت الأحزاب الإسلامية مسموح لها أصلا بالتكوين ما فيش طب الأحزاب زي حزب العمل أو الوقد لما عملوا التحاد مع الإخوان ولا مش عارف إيه كان مسموح لهم يمرسم ده في التمانينيات لما العمل مع الوافد مع الاخوان اتحالفهم وخدهم مش عارف كم دمروا لهم الدنيا في الانتخابات لما كان رمزهم النجمة في الانتخابات فزمان كان العمل مع الاحزاب او العمل في حقل السياسة مفضول لان ما فيش نتيجة حتيجة واللي بيشتغل بالنون ربنا معاك يالله اهو صوت اهي حاجة رب تتريمك بيركة مية شوي. تحرك شوية تحرك على أقل تقول الظلم اللي بيسنه قوانين تخالف ديني الله في مجلس الشعب لا يا ظلمة والإخوان مرسوا الدور ده في المجالس اللي فاتت وكتوبهم بتشهد والحقائط والمضابط بتاعة مجلس الشعب بتقول كده فقد دلوقتي بقى مساعدة الأحزاب الإسلامية والعمل السياسي المدروس مفضول ولا فاضل فاضل أفضل، أحب إلى الله ليه؟ لأن المرحلة which came يتكون الشريعة الإسلامية يلا تكون وهما عاردين اللبراهماين يقول لك نحن فنعمل ما نحن نعمل مع الشريعة الإسلامية وقاعدين يقول لك نحن فنعمل زي ما هي الله؟ طيب ما كانت شريعة الإسلامية زي ما هي محمد حصن مبارك وأيام السادات وأيام عبد الناصر والخمور زي ما هي والصياحة اللي اسمها السياعة في تقديري زي ما هي والفجر زي ما هو والقوانين اللي بتخالف دين الله في الاحوال الشخصية والعقوبات هل تعلم ان من ضمن القوانين اللي عندنا ان البنت لو زنت مع الولد بالتراضي لا شيء عليهما اسألوا الكلام ده انا قرأت في كتاب عن مقارنة بين الزنا عن مقارنة بين القانون والشريعة في مسألة الزنا الزنا بين القانون والشريعة لدكتور اسمه احمد الشافعي فيما اذكر احد اسفلة الحقوق في اسكندري كلام ده انا قرأته في اوالي تسعينيات فكان من ضمن الفقرات اللي جايبها ان البنت طالما ليست قاصرا بلغت سن الرجل وزنت باختيارها مع شاب بدون ضغط أو لا شيء عليها ايه رأيك في دي بات في القانون ودور عليه ده دي مادة خفيفة بس كده ما بلك بالله منها فإحنا دلوقتي عايزين الناس تعمل اللي بيدعم بماله واللي بيدعم بالسانه واللي بيدعم بجهده واللي بيدعم بحركته السياسية واللي بيدعم لأن دين الإسلام الآن في حرب قذر عليها حيقول لك المادة هي شرها الإسلامية زي ما هي ما هي ما آتا لكن لما أنت حضرتك حتيجي ودول حفنة قليلة حتضحورها حت حت حتشلها أو حتشلها يا حيشلها يا حيشلها ما هي موجودة أو كانت مشلولة فاحنا بنقول إذا كان العمل مع الأحزاب الإسلامية او إذا كان العمل في حقل السياسة مفضولا في مرحلة فاتت لأنه ما كانش بيجيب فمره وهو اللي بيخبط بيخبط ربنا يكرمه دلوقتي ليس عملا مفضولا بل واجب الوقت أن ننصر الأحزاب الإسلامية وأن نعمل العمل السياسي المدروس حتى نهيأ للشريعة أن تسود لو كان مكتوب لها تسود إن شاء الله عز وجل في المرحلة المقبلة ونرسى الله أن يكون كذلك أيها الإخوة الأحبة هذا ما أردت أن أقوله اليوم كل ميسر لما خلق له وكل منا يعمل على خير فلو انا اشتغلت بالعلم وسبت السياسة ما تلمنيش الله يكرمك ولو انت اشتغلت بالسياسة وسبت العلم مش حلومك ولو انت اشتغلت بالعمل اجتماعي وسبت الانكار المنكر مش حلومك بس هقولك كلهم على خير بس في حد ادنى مش معقولة تشوف المنكر بيتنطرت وده معينكم ما تقولوش بس من هنا حتى يعني مش معقولة تروح تشتغل في العمل الاجتماعي وتبقى طبيب وما انتش عارف شروط صحة الصلاة يبا الحد الادنى الواجب واجب تعلمه لابد منه لقيت منكر في عيالي في زملائي حنكره مش هقول لا لا انا مع اليتامة بس وتلاقي الودو قدام منا تفتح الفيلم وبيتفرج والناس عادين يزنف بعض في الفيلم والمالف لام بتاعتنا كلها زينة وعيه والعاذ بالله هي ايه وتقول له تمتع بوقتك يا حبيبي ايه تيك يور تايم ولا اسمها ايه ايه ده ايه ده لا ده انت تقول له اوفل الهباب ده ما تقولش أستنى رايح الكلية أدرس ولا رايح المدرسة ولا رايح كذا لا في حد أدنى هنكر المنكر في المحيط اللي فيه وتعلم العلم اللي أصحح به عباتي أما التوسع فأخليه لتخصصي وخليه لمجالي الذي أبدع فيه ولا ينكر أحد على أحد لا ينكر أحد على أحد كل يعمل فيما خرق له فيما تيسر له فيما يدكن فيه فيما يبدع فيه والسفينة دلوقتي شكلها متخرقة السفينه دلوقتي فيها كام خرم كتير عندنا فساد في الحكم والاقتصاد والسياسه والاداره والاجتماع والطب والهندسه والتربيه والثقافه وكله والدين والتشريع كله كله فيه فساد فتخيل سفينه فيها الاخرام دي كلها وكل واحد فينا بيحاول يسد خرم من ناحيته على مثلا انا في الدعوه باهو واحد في الطب يلا بيعمل اصلاح في الطب واحد في التربيه بيعمل اصلاح في التربيه بيسد الخرم اللي ناحيته الثقب طب انا خليني بسد الثوق باللي انا قدرت عليه يجي واحد جنبي يقول لي سينك من الخرم اللي عندك ده تعالى هنا التشغال في ده ليه ينفع انكر علي طب ما انا يا حدي لو سبت ده هسد عندك الشواء الصغيرين منها هيغرروا الدنيا يبقى كل واحد يستغل على قد الخلل اللي هو شايفه في حدود امكاناته ونسأل الله عز وجل ونقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين وانحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا العالمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرورنا اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين ونفس كرب المكروبين وفرج هم المهمومين واخددين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وأصلح حوالنا كلها يا رب العالمين عباد الله إن الله وملائكة تهدوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الغر الأزهر